<تصفيق> بوك تو سيم ديسات تري ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون شتو ستمح تشي السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء تبي <تصفيق> اوزو هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود за мяжу. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج محشي يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز هل يسمح لنا ان ندخن هنا هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Тут можно курить. هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ можно заплатить кредитной картой. هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ Можна заплатіць чэкам? Хэль яжозу садад бі шэк? Хэль яжоз алсидад бі шэк? Можна заплатіць толькі гатулкой? Хэль Можна я зараз потэлефаную? Атасмахли мужарада ан атасыла бі тэлефон? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ можна я нечто أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح مجرد سؤال؟ можна я مجرد أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أباركم <تصفيق> لا يسمح له أن ينام في المنتظة لا يسمح له أن ينام في المنتظة من <تصفيق> أوتوم لا يسمح له أن ينام في السيارة <تصفيق> لا يسمح له أن يناام في السيارةمن نال. <تصفيق> <تصفيق> لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار нам можно тут сесть أتسمح أن نجلس أتسمح أن أتسمح بقائمة الطعام Мы можам заплаціць па асобку. Гэль яджузу ан мунфас'алін?